صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن اتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا احيي واميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر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 فَأَوْزُرْ إلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَأَوْزُرْ إلَى حِمارِكَ وَلِنَجَعَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَوْزُرْ إلَى الْعِظامِ كَيفَ نُشِزُّهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا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 قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن ياتينك سعيا وعلم أنك الله عزيز حكيم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك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 <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقون